نال نراك فينا ضعيفا ولولا رحمتك لرجمناك وما انت علينا بعزيز قال يا قوم ارهت يا اعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا ان ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل سوف تعلمون من ياتيه عذاب ويخذه ومن هو كاذب وارتقب اني معكم رتقب